حساب تلاوات المسجد النبوي يقدم الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود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 وَرَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذٍ لَّا خَبِيرٌ الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسالون يومئذ عن الله اكبر الله اكبر